وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 يكفرون قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عاقبنا ونرد على عاقبنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة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 حب الافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لا ان لم يهدنني ربي لا اكونا من القوم الضالين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 جهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجني في الله وقد هدى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 ألك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجة ناتينا إبراهيم على قومه.